اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ وَأَن لكم من السماء ماء فأنبتنا به حذائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجراء أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعبدون بل هم قوم يعبدون